من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في طيود الذنب مملوكا رقيقا مدل الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا كرات كنت آتيها غروبا وشروقا قازت الآثام لح. ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا أجهدت سيارتي من شدة الزحف في الطريق يا رفيق الدرب في قد يا رفيق الدرب مهما كنت فذ لن تفوق والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مر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 كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي ضروقا إنني أحتاج غيثا صافيا يك في بروب زاف يك